La junaḥ alayhi ve la ve İkvanihin ve la abnai ikvanihin ve la abnai aqxatihin Allah. İnna Allahe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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لا الا من ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنرينك بهم لنرينك بهم ثم لا يجامرونك فيها الا قليلا ملعونين أينما ثقفهم أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلف من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا